حتى الكرم اليهودي لا يخلو من خيانه طبق صلى الله عليه وسلم حكم الخيانة على من كتموا وهم ابن أبي حقيق وبدلا من أن ينطلق أفراد قبيلتي قريضة والنظير أحرارا أفسدت الخيانة رحلتهم فسبيت نسائهم وذراريهم وقسمت أموالهم للنكس الذين نكثوه أما بقية يهود خيبر فسرت عليهم المعاهدة فسمح لهم بالمغادرة وقبل مغادرتهم تشاوروا وبعد التشاور قرروا مخاطبة قائد الدولة الإسلامية صلى الله عليه وسلم توجهوا إليه فقالوا دعنا نكون في هذه الأرض نصليحها ونقوم عليها. فكر صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه بما يعود على دولته وشعبه، لا بما سيجنيه مع أسرته. فالقائد لم يتغير. يعود بعد كل نصر لتلك الغرف الصغيرة المتواضعة في المدينة، لذا عفا عنهم وأبقاهم لزراعة الأرض. مقابل حصولهم على نصف الإنتاج بين أفراح النصر وصل أبو هريرة فكحل عينيه بنبيه صلى الله عليه وسلم لأول مرة وصلى معه في ذلك المسجد الذي شيد بخيبر وبعد أن اجتمع الناس للصلاة إذا به يخرج مجموعة من الصحابة من أخرج مجموعة عاودهم الجوع فبحثوا فلم يجدوا سوى الثوم فأكلوه ولما أذن بلال بالصلاة توجهوا إلى المسجد الجديد ففاحت رائحة الثوم فقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بتحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها فإن الملائكة تتأزى مما يتأذى منه بنو آدم رأى اليهود هذا القائد المتواضع فأعجبتهم بساطة عيشه وسهولة الوصول إليه فقرروا إكرامه على طريقتهم قامت إحدى اليهوديات بذبحشات ثم أشعلت النار وحرصت على شيها بنفسها ولما نضجت أمرت بحملها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما وقفت أمامه قدمتها له فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قالت هديه وحذرت أن تقول من الصدقة، لأنه لا يأكل الصدقة. قبل صلى الله عليه وسلم الهدية وانصرفت المرأة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وسما من معه من أصحابه، ولما تناول لقمة من الشواء، توقف فجأة وقال لأصحابه أمسكوا، فتوقفوا عن الأكل، لقد جاءه الوحي يخبره بأن الشاة مسمومة خيانتان ليهود في يوم واحد أي بشر هؤلاء أصدر القائد صلى الله عليه وسلم مباشرة أمرا لجنده اجمعوا لي من كان هنا من اليهود انطلق الجند فجمع اليهود الذين أحضروا الشاة فوقفوا أمامه وأعينهم تلحظ كأعين الثعالب فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم من أبوكم قالوا أبونا فلان فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبررت فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا كعرفت كذبنا كما عرفته في أبينا قال لهم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم فقال هل جعلتم في هذه الشاة سمى فقالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبياً لم يضرك ها قد تبين أنه نبي ثم ماذا؟ لا شيء لم يسلموا لم يتركوا عنادهم لكن القائد صلى الله عليه وسلم لم يتركهم، فهناك جريمة، وهناك ضحايا، وهناك قضاء إسلامي عادل،